بدر الدور نوار وينني داني لقله عيني خطفت من عيني بؤ بدي نوار لقلق نظرة عيني خطفت من عيني بب ويا البيض الحلوة سندريلا واستبشلنا وعملت أني حيّ بيضة ولا وسندريلا وسط شلّة وعملة تنية حيّر بيضة ولا سمرة ولا لونها طبيعي لاوي غاير ساعة لونها كدّ ساعة لونها كدّ ساعة لونها كدّ ساعة لونها كدّ بدري بدور نوّة ويني النياني الأقلق عيني صحّة خطفت من عيني بؤدق بدري بدور نوّة نظرت عيني صحة خطفت من عيني بو بو تدري الدور نور ويني اني نظرت عيني صحة خطفت من عيني بو بو ويا قلبي دور الحلوة سينيوريته شيك بسيطة ده مالها عملة نادرة في الشقاوة طفلة بس وقت الجدت الجد ست قادرة سن سينيوريته نصريك عيني خطفت من عيني بطبو تجدر الدور نوع وإنني ينينو نصريك عيني صحة خطفت من عيني بطبو قصريا على موقع djkemo.com